لا تشعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَرَكَهُ فِى الْحَجِّ خَيْرًا فَإِنَّ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 عليهم لعنة الله والملائكة, والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها, خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب.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 القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب, وراوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب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 فحشى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل ما ألفينا عليه شيئا ولا يهتدون قدمت لكم هذه الماده من موقع روائع التلاوات